ويشأ يسكن الريح فيظللن على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم تعال الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقا للذين, للذين آمنوا، وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون.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 وَتَرَضَّ الظَّالِمِينَ لَنَمَّ رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الْذُّلِّ يَنظُرُونَ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ